باب التفليس والحجر ابي بكر بن عبد الرحمن يا نبي غريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله لهم بعينه عند رجل قد أفل سبا وحق به من غيره متفق عليه ورواه أبو داود ومالق من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاع فأفلس الذي بكاه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أقبه وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الورماء وصله البيهقي وضعفه تبعا لي داود وروا أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن حلدة قال أتينا أباه غيرك في صاحب لنا قد أفلس فقال لا أقضي فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به فصقع الحاكم وضع باب داود هذه الزيادة في ذكر الموت وعن عمر بن الشريط يا نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داود والنسائي وعلقه البخاري وصحاب محبان وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ارتعا فكثر دينه فاكلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وبعدينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم وعن ابن كعب بن مالك عن نبيه رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاد ماله. وباعه في دين كان عليه رواه دار قطني وصححه حاتم فاخرجه ابو داود مرسلا ورجح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن أربع عشرة سنه فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس أشرة سنة فاجازني اتفقنا عليه وفي رواية للبياقي فلم يجزني ولم يرني بلاغ فصحها ابن خزيمة وعناطية القرضي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قرضة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت قلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فقلي سبيلي رواه خمسه وصححه ابن حبان والحاكم وعن عمرو بن شوي بن عنابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرات عطيه الا باذن زوجها وفي لغض لا يجوز للمرات أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنميل الترمذي وصححام الحاكم وعن قبيصة بن مخارك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تفل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسالة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاغة من ذوي الحجام قومه نَقَدَ أصابت فلان فاقة فألت له المسألة رواه مسلم